الإسلام وإجاءة <تكارك> الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا العربي لما تعقلون نحن نقف عليك أحسن القصف بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يدت بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويكم نعمته عليك وعلى آل أقوبك كما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 وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إنكم فعلين قالوا يا أبانا مالك لا تمن على يوسف وإنما له لنا قطون أرسيهم إن يرفع ويلعب وإنا له لحافرون قال إني ليحذرني أن تذهبوا به وأقاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه باطلون قالوا لئن أكله الزئب ونحن عصبة إن فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه نكنت بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم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 قصدوا جميل، والله المستعان على ما تقصون، وجاء السير رسول فرسل والده فأذل جوا، قال يا بشرى هذا غلام، وأدره بضع. والله علي بما يعملون وشروه بثمن بخف دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراهم من ظالماته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا عسى فذكره ولذا وكذلك مسكن النار يسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولم ما بنغاشدا عجيناه حكمه وكذلك نبي المحسين وراوجته النكيم وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواب إنه لا يفلح الظالمون ولقد همته وهم بها وهم بما لولا أرعى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين والسبق الباد وقد قد قميصي من دبر وانف يا سيدها لدن باد قالت ما جزاء من ارا جدي انكسو ان لا يسجن, إلا أن يسجن وا وَدَّثْ يَا النَّفْسِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ مَاءٍ إِنْ كَانَ قَمِيصٌ من قبل مِنْ قُبُرٍ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصٌ قُدَّ مِنْ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فلم ما رأى طميقه قد من زبر قال إنه قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبه وقال نصوت في مدينة رط عزيز تراود فتى عن نفسي قد شغل حبا إن لغها في ظلال مظلم فلما سمعت بمشين رسلت إليه وأعتدك لهم متكأ. وَاذْكُرْ يَا وَاحِدِينَ لَنَسْكِينَهُ وَقَالَتْ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيَّ فَرَيْنَا رَأْيَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا فَاتَ غاركم الذي لم ولقد غوا عن النفس فكعقا ولئن يظلم امرؤه ليسجلن لا يسجلن فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِن لَّطِفًا كَيْدُهُمْ أَصْبُو إِلَيْهِمْ أَصْبُو إِلَيْهِمْ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَسَجَّى بَلَهُ رَبُّهُ فَطَافَ عَنْ كَيْدِهِمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ثم بدأ لهم بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه لا يسجنونه حتى حين ودخل معه السجن فتيا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة وقال الآخر إني أراني يحمل فانفرأج خبزا فانفرأج خبزا تأكل الطير من نبئنا بتوين إننا نراك من المحتين قال لا يأتيكما طعم تزقني إلا نبأتكما إلا نبأتكما بتوين قبل أن يأتيكما لا لكم من علم لي ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون والتبات ملة تبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب يستهل ما تعبدون من دونه إلا أسماء تَسْقُطُ الصير مِنَ الرَّأْسِ وَذِي الْعَيْنَيْنِ الَّذِي فِي تَسخِّيانَ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمْ إِنِّي أُنْذِرُ رَبِّي فَأَلْقَى الشَّيْطَانُ بِقُرْبِ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمال يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات الخضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رغياي إن تأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جانيهما وادكر بعد أمة أنا أنزعكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفنا في سبع بقرات يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر ونخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما حققتهم فدوه في إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع من شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عامون وقال إم لك أتوني به فلم جاءه رسول قال أرجع إلى ربك فسأل فسألهما بل نسوت من التي قطع أيديهم إن ربي بكين علي كن إذ غاوت كن يوسف عن نفسه قلنا لها شيء إله عليه من سوء قال العزيز الآن حط حط الحط أنا غاوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائم وما وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا متين أليم قال جعلني على خزائي الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكننا ففي أرض يتبوأ منها يتبوأ منها حيث يشاء نطيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهدهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير لمنذرين فإن توني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرضون قالوا سنراود عنه وباه وإن لفعلون وقال إن في آله جعلوا بضاعة في لحالهم لعلهم يعرفونها. لعل وإنا له لحافظون قال من آمنكم عليه لا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا رزت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزاد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤسون موثقا لتحسنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موفقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفلطة وما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 إلا حاجة إلا حاجة في نفسه يعود قضاءه وإنه لذو علم ما علمنا ولكن أسر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف وائله أخو أخوك فلا تبت إسه ما كانوا يعملون فلما جهزهم بجنادهم جعلت سقاية في رحل أخي ثم أزن معذن أيتها العير إنكم لساركون قالوا وأقبلوا علي قالوا نفحد سواع الملك ولمن جاء به حبل بعيد وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم يأخذ أخاه في دين الملك لا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يترق فقد سرق أخله من قبل فأثر ما يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تطفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسين قال ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا مساعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأتوا منه نديا قال كبير ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا موثقا من الله ومن قبل ما في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي أو يحكم الله لي وهو خير ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنت سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا وما كنا لغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها الَّتِي التي فِيهَا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا يلي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه, وبيضت عيناه من الحذي فهو قالوا تَوَالَى تَفْتَأ تَبْكُرُ يُسُفَحَتَ تَكُونَ حَرَبًا حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْبَالِكِ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَصِيرَةِ وَحُزْنِ لَلَّهِ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا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 لنظروا وجئنا وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم قالوا أن كلا أيه يوسف قال أيه يوسف وهذا أخي قدمنا الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر قالوا تالله لقد اشركنا الله علينا و ان كننا لخطئين قال لا تسيروا عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني, وأتوني بأهلكم أجمعين ولنها فصلت العير قال أبوهم مني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تَعَالَى إِنَّكَ فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَنَّا جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَاهِرَ عَلَى وَجْهِ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ ضَرْبَ طَيْرٍ قَالَ أَرَأْنَا قُمْ يَكُنْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تعلمون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 قال دخلوا مصر إن شاء الله إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تؤيل رؤياي من قبل من قبل قد جعلها وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من, من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتنتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت تولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وأيشقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرا وهم وما حرفت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إنه إلا ذكر للعالمين وكأين أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِنْ الَّذِينَ كَتَقَوَّفُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا سَيَتَمُسُّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ خُدِبُوا جَاءَ نُنَفْنَا فَنُجِي مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ مُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي ما كان حديثا يفسرى ولكن تصديق الذي بين يديه وتصدي لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون